ومن نزوات النفوس ونعوذ بك من زلة الأقدام ومن خائنة الأعيض وما تخفي الصدور اللهم نسخلك الرحمة في يوم لا رحم فيه غيره اللهم ادخل لنا من رحمتك في اليوم العسير ما يعيننا على شدائده ويجنبنا أحواله فلا صاقة لنا في حداد ولا تخذلنا يوم يبعثون يا أرحم الراحمين يا سبحان ولا إله غير لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله العزيز القوي المتين لا إله إلا الله عليها نحن وعليها نمو وعليها نلقى الله يوم يقوم الأشهاد لرب العالمين إلهي أنت الغياث عند الدعوة وأنت الولي في النعمة إن داهمت من البلايا تحصنت بلا إله إلا الله وإن فاجأت من الرزايا دفعتها بلا إله إلا الله وإن أحاط بي الأعداء توقيت بلا إله إلا الله وإن استذلني أهل البغي تعززت بلا إله إلا الله وإن تراكمت عليها الهموم تصبرت بلا إله إلا الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول خير ما قلت والنبي قبلي لا إله إلا الله اللهم اجعلنا من أهل المعروف ومن الآميرين واجعلنا من أهل الخير ومن الساعين فيه اللهم ما كان لنا حلالا فازدنا منه وقودنا إليه وما كان علينا حراما وفيه نقمته فاحجبنا عنه وجنبنا سأله Pa la umma man in siwad jinn. Pa ma jahla muħal kuhu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 أقيموا صفوفكم ولا تختلفوا الله أكبر الله أكبر, الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتناهنا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يُنصِرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُ فما تزيدونني غير تخسيس ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذوها تأكل فذوها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بصوت فيأخذكم عذاب قريب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 ثناء الله لمن حمده ربنا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 نجينا صالحا والذين آمنوا معه نجينا صالحا والذين آمنوا معه ومن خزي يوم إذ إن ربك هو القوي العزيز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 سنع الله لمن حمده ربنا Allah الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر الله <تصفيق>